إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أَمْ عندهم خزائل رحمة ربك العزيز الوهاب أَمْ لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم عاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه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 قالنا تخف قصم بَغَ بعْضُناَا على بعدْض فَحكمُمْ بَنا بِالحَّ وَلا تشْطط وَلا تُشطق وَوحدن إلى سو الصرااط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 وما خلَق السماء أَ الأرض وما بهُما باقنا ذَلك وَنُ الذيين كفرك فن للَّذين كفروا مِ النار أم ننجعل الذيين آملوا وَعملِل الصَّال حاتِك المُفسدينين في الأرض أَم ن جعل المُتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إننا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 إن اخلصناهم بخالصا ذكر الدار وانهم من دنا لنا من المصطفين الاخيار والذر اسماعيل وينسع وذلك فل وكل من الاخيار هذا ذكر وَإِنَّ للمَّقينَ نَحسنَ ماب جَّّ عدل م فَحتهُ الأبواب والتكين فيها يدعون فيِيها بفاكية ثة وشراب.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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مَا ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما ألنذير مبين إذ قال ربك للملائجة إني خالق بشرا من طين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 قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لام لن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا أل المتكلفين